فسبق في الدروس الفائته الكلام على المباحث المتعلقة بالصحابة في رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فسبقا مضى تعريف الصحابي حده والقيود التي يخرج بها من لمف صحابية ثم كذلك أيضا مضى عدالتهم وأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهم وأنهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين وأن ولهذا فإن المجهول منهم لا, يضر لا تضر جهالته إذا عرف أنه صحابي بل إن العلماء الذين كتبوا تراجم الرجال وتكلموا في أحوال الرجال إذا كان الواحد صحابيا لا يحتاجون بعد ذكر كونه صحابيا إلى وصف آخر يعني يتعلق بتوثيق أو تعديل لأن وصف صحبة كاف ولا يحتاج أن يضاف إليها شيء بل يكفي من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم شرفا وفخرا أن يقال إنه صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عرفنا ما يتعلق بفضلهم بعض النصوص الواردة في فضلهم وتميزهم على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكذلك أيضا عرفنا أن منهم من عرف بالكفر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سبعة وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأناس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة هم المؤمنين وكذلك أيضا عرفنا أن في الصحابة عبادلة أربعة اشتهروا بهذا اللقب وبهذا الوصف وإن كان من يسمى بعبد الله كثير في الصحابة ان كان من يسمى بعبد الله كثيرا في الصحابه الا ان اربعه منهم اشتهروا بهذا الوصف وهم ابن عباس وابن عمر وابن عامر وابن الزبير وكذلك عرفنا من عرف منهم بالفتوى وكثره الفتوى والرجيع اليه في الفتوى وكذلك عرفنا الذين حفظوا القرآن وجمعوه كل هذه مباحث مضت فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك أيضا مر ما يتعلق بعدهم وأنهم كثيرون ليس يحصيهم عدد وإنما ألف العلماء في الصحابة فذكروا كثيرين منهم فمنهم من أفردهم بالتأليف ومنهم من جعلهم ضمن المؤلفات العامة التي تشتمل عليهم وعلى غيرهم وعددهم كثير جدا ليس لهم إحصاء ولكن الكتب التي ألفت في الصحابة جمع أصحابها فيها أسماء كثيرين منهم ممن عرف أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام وسبق أيضا أن عرفنا ما تعرف به الصحبة وأن من ذلك أن يكون اشتهر أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام واستفاض أو قال او قيل عنه انه صحابي قال عنه بعض الصحابة والتابعين أنه صحابي وكذلك من قال عن نفسه انه صحابي إذا كان ذلك ممكنا إذا كان ذلك ممكنا فإنه يصدق فيما يقول فالذين ألفوا في الصحابة كثيرون والسيوت يقول إن أول من كتب في الصحابة واول من جمع الصحابه هو الامام البخاري رحمه الله عليه واول جامع للصحابه البخاري فالبخاري على راي الناظم السيوطي هو اول من جمع اسماء الصحابه ولم يجمعهم في كتاب ولكنه جمعهم مع غيرهم وكتابه التاريخ الكبير اشتمل على جملة كبيرة منهم اشتمل على جملة كبيرة منهم لكن كونه أول من جمع فيه نظر من جهة أنه قد سبقه محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى وقد اشتمل على ذكر عدد كبير من الصحابة وهو قبل البخاري. هو متقدم على البخاري فيكون قول الناظم ان الأول هو البخاري على الاطلاق محل نظر لان ابن سعد صاحب الطبقات قد ذكر في كتاب الطبقات اعدادا كبيرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ذكر الصحابه وذكر التابعين الصحابة كتب فيهم فإذا هو سابق للبخاري ومتقدم على البخاري فلا يكون هو الأول الذي جمع اسماء الصحابة وبعد ابن سعد والبخاري كثرت المؤلفات في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن من كتب في أسماء الصحابه ابن منده ومنهم ابن عين الاصبهاني المتوفى سنه 430 وثلاثين من الهجره وغيرهم كثير ثم جاء بعدهم ابن عبد البر المتوفى سنه 463 وستين وله كتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب وهو مطبوع ثم جاء بعد ذلك ابن, الجزير ابن الأثير الجزري ابن الأثير الجزري فألف في الصحابة كتاب أسل الغابة في معرفة الصحابة وهو من أحسن الكتب وأجمعها والذهبي جرده واختصره في مجلدين ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني فألف كتاب الإصابة في معرفة الصحابة وكتابه هو أجمع هذه الكتب لأنه جاء بعدهم وطلع على ما عندهم واستفاد مما عندهم فكان كتابه جامعا وهو أجمع شيء في الصحابة لأن صاحبه متأخر وطلع على كتب المتقدمين الذين سبقوه واستفاد منها وحرر الكتابة في هذا الموضوع الذي هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم فصار كتابه أجمع كتاب وأفيد كتاب وأحسن كتاب يرجع, يرجع إليه فيما يتعلق بمعرفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن السيوطي اختصره في مجلد كما ذكر ذلك في النظم. فإنه ذكر أن أول من جمع في الصحابه البخاري ثم إن الذي جاء واعتنى وحرر الكتابة في الموضوع ابن حجر العسقلاني وأنه اختصر كتاب ابن حجر في مجلد ثم بعد هذا طبقات الصحابة الصحابة طبقات واختلف في ذكر الطبقات فمنهم من جعل الطبقات قليلة وحصرها في خمس وهذا ذكر ان ابن سعد حمد بن صاحب الطبقات جعلهم خمس طبقات وجاء بعده الحاكم وجعلهم اثنين عشر طبقة وزاد بعضهم على اثنة عشرة طبقة والسيوط ذكر الطبقات على رأي الحاكم وانهم اثنة عشرة طبقة والمراضب الطبقة الذين هم جماعة اشتركوا في أمر ما اشتركوا في أمر ما هؤلاء يقال لهم طبقة فقد يكون تكون الطبقة تكون واسعة وقد تكون ضيقة فيمكن أن يقال عن الصحابة أنهم طبقة والتابعون طبقة لأن الكل رأى لأن الصحابة رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون رأوا الصحابة أو رأوا بعض الصحابة فهناك قدر مشترك بينهم وإن كانوا متفاوتين في هذا الاشتراك لأن من الصحابة من كان متقدما وأد... و... لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في اول أول أمر ولازمه وفيهم من أسلم متاخرا وفيهم من راه وهو طفل صغير لا يعقل فهم مشتركون في وصف الرؤية واللقي مشاركون في وصف اللقي ولكنهم متفاوتون في كفرة اللقي وفي التحمل وغير ذلك يذكرون في الطبقات بصفة عامة هم الذين اجتمعوا الطبقة قالوا فيها بوصف عام هم جماعة اشتركوا في السن أو اللقي أو المقدار السن يعني يكونهم طبقة واحدة في السن أو في اللقي يعني لقي المشايخ أو في المقدار يعني في علو المنزله والمكانه لكن الوصف الذي يشمل الطبقة على سبيل العموم أن يقال أنه جماعة اشتركوا في أمر من الأمور اشتركوا في أمر من الأمور مثل الصحبة إذا, إذا أريد إن إذا قيل إن طبقة الصحابة التي هي غير طبقة التابعين او في أمر معين وهو يعني في داخل هذا العموم بأنه قال مثلا البدريين اشتركوا في كونهم شهدوا بدر فأهل بدر الذين حضروا بدر هؤلاء قال لهم البدريين أو طبقة البدريين الذين أسلموا في اول الأمر وقال لهم طبقة لا يشاركهم غيرهم فيها ثم يليهم الطبقة التي تليهم وهكذا والطبقات على سبيل التفصيل التي ذكرها الناظم هي هم عن أصحابه 12 طبقة الطبقة الأولى الذين أسلموا في أول الأمر والذين سبقوا إلى لما بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا أول من أسلم وكانوا عددا قليل يزيدون شيئا فشيئا واحدا واحدا فهذه الطبقة الأولى الذين أكرمهم الله عز وجل بالسبق إلى الإسلام والدخول في هذا الدين الحنيف من بعث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذه الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية هي التي أو هم الصحابة الذين كانوا قبل أن يجتمع كفار قريش في دار الندوة للتآمر على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والكيد له ثم بعد ذلك بعد هذه الطبقة الذين هاجروا للحبشة الذين هاجروا للحبشة آذاهم الكفار فاذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بان يذهبوا الى الحبشه ويهاجروا اليها فهؤلاء هم الطبقه الثالثه الطبقه الرابعه والخامسه اهل بيعه العقبه الاولى والثانيه لان الاولى طبقه والثانيه طبقه وهؤلاء من الانصار يعني اهل بيعه العقبة الأولى والثانية يعني أناس جاءوا من المدينة في موسم الحج والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة عند جمرة العقبة وبايعوه على أنه يقدم إليهم يدخلون في دينه وأنه إذا جاء إليهم ينصرونه ويؤيدونه. الرابعة هم أهل بيعة العقبة الأولى والخامسة أهل بيعة العقبة الثانية ثم بعد ذلك الذين هاجروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبا قبل أن يدخل, مك يدخل المدينة هاجر رسول صلى الله عليه وسلم ومكث اياما بقبا لم ينزل إلى المدينة بل جلس هناك وبنى مسجد قبا ثم بعد هؤلاء الطبقة اللي طبقة السادسة الطبقة السابعة وهم طبقة البدريين الذين شهدوا بدرا ثم الذين بعد وقعة بدر الى صنع الحديبية فهؤلاء هم طبقة كم الثامنة ثم نعم ثم من هاجر إلى المدينة من هاجر من هاجر يعني بعد يعني بعد بعد بدلا وبين صلح الحديبية الذي قال عنه من غربى أو من غرباء يعني هاجر في ذلك الوقت ثم أهل بيعة الروان وكانوا ألف وأربعمائة أو ألف وثلاثمية أو ألف وخمسمية على ثلاث أقوال وأبهرها أنهم 1400 كانوا عددا كبيرا يبلغون هذا المقدار ثم الذين هاجروا بين صلح الحديبيه وبين فتح مكة ثم مسلمة الفتح الذين أسلموا لما فتح الله مكه لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم الصبيان الذين راوه وهم صغار واحضروا اليه عندما ولدوا ليحنكهم او حملوا اليه وراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الطبقه الاخيره الطبقة الثانية عشر على ما ذكر الحاكم وذكر غيره اكثر من ذلك كما اشار اليه الناظم لكن الطبقات التي ذكرها الناظم هي ما ذكره او ما جاء عن الحاكم وانه مثنتا عشرة طبقة وكما ذكرت هذه الطبقات هي بالتفصيل وإلا فإنها يمكن أن تكون طبقات أقل وأكثر بل يمكن أن يرجع الصحابة كلهم إلى طبقة واحدة وهي طبقة الصحابة لانهم مشتركوا في امر من الأمور وهي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هناك فرق كبير في ذلك اللقي من حيث طول المدة وقصرها وكثرة الملازمه وقلة الملازمه والجهاد معه وغير ذلك من الأمور التي يتميز بها بعض الصحابة على بعض ويصير لبعض صحابتي ميزه وفضل على بعض لجهادهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ودفاعهم عنه وذبهم عنه ونشرهم لدينه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهذه هي طبقات الصحابه التي ذكرها السيوطي والتي هي 12 طبقه على ما ذكر الحاكم